السلام عليكم ورحمة الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما زلنا مع أندى العالمين صلى الله عليه وسلم وتضيلة الشيخ أبي إسحاق الحيني السلام عليكم فضلت الشيخ عليكم السلام الله. فضلت الشيخ يمكن توقفنا عند اللقاء السابق في قصة أبي الهيثم التيهان وزوجته وكيف تصرفت هذه المرأة في وصيتها لزوجها لما يعني وقفت عند قول المصطفى استوص به خيرا ثم كان من العجيب حينما ربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ما فعلته المرأة وبين الحديث عن بطانة الخير وبطانة السوء بالنسبة للوالي فضلتك شيء في الربط ده إيه دي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحقيقة قبل أن أجيب عن هذا السؤال ورد في كلامك في الحلقة الماضية إن أنت سألت وقلت هل ده تصرف فريد من هذه المرأة يعني هذه مرة كانت فريدة في هذا التصرف ولا ده كان تصرفا عاما في المجتمع آنذاك الذي لاحظته أنا من تتبعي لسيرة القرن سيرة الصحابة مع النبي راعيل الأول الأول جيل أن هذا كان سمة عامة عندهم لأنهم تأدبوا ب أدب القرآن وبتأديب النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنا يعني ياردوا عليّ الآن قصتان تقريبا نفس المستوى العالي الرائع الكعب العالي ده في تصرف كتصرف امرأة أبي الحيثة الموقف الأولاني موقف امرأة أبي الدحداح لما كان أبي الدحداح رضي الله عنه يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويابس طوئه. فابو الدحداح قال يا رسول الله الله يطلب منا القرض قال نعم قال أشهدك قال قال له مالي عند ربي إن أقرضه حائطي حيط أبي الدحداح كما ورد في بعض الولايات كان ستمائة نخلة ستمائة نخلة أولاً معروف أن العرب كانوا يعيشون على الأسودية على التمر والماء إذن التمر هو البضاعة الرائجة نا. اللي هو اللي, اللي عنده تمر يعتبر مليونير يعني نا. وبضاعته متباعة قبل ما الطيب كمان وعنده ستمائة نخلة في بستان قال مالي عند ربي إن أقرطوه حائطي هذا قال لك الجنة قال أشهدك أنني أقرط حائطي هذا ربي وبعدين تسرم المجلس وانصرف أبو الدحداح وكان البستان عليه سور لم يدخل أبو الدحداح من باب البستان وقف على الباب وقال لها يا أمة الدحداح أخرجي بأولادك فإني أقرضت حائطي هذا ربي، فسمع صوت المرأة من داخله وهي تقول ربح البيع يا أب الدحده. المرأة هي التي كانت تقول. هي اللي بتقول. نعم. ربح البيع لنبول إني أقرضت حائطي هذا ربي. كلام عظيم. الذي يقول إني استودعته هذه الوديعة تربي. الذي لا تضيع عندها الوديع. يعني ما هي تلوش مثلاً ليه عملت كذا ومستقبل الأولاد هيروح فين طب كنت تتبرع بتلتو كنت تتبرع بربعه كنت تتبرع بنصه مثلا لكن تتبرع بكله لم تقل له هذا إنما قالت رابح البايع يا أبا الدهداح لأن الجيل الأول رباهم الإيمان في مثل آخر الحقيقة أنا لما قرأته لأول مرة دمعت عيني لأ قرأته من قديم يعني من 20 سنة مثلا أو كده دمعت عيني تو ما قرأته ده عند أبي داوود وأحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار في سهم ثابت ابن قيس ابن ابن الشمس نعم. ثابت ابن قيس المعروف اللي كان رفيع الصوت والكلام ده وقعت في سهمه يعني هم مبزع الغنائم وقعت في من نصيبه قالت عائشة وكانت امرأة حلوة مليحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه ينبهر بها قالت فلما رأيتها وقفت على باب النبي صلى الله عليه وسلم كرهتها وعلمت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرى منها ما رأيت نعم ده نص الرواية يعني. فدخلت فقالت يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه ما كان سيد بن مصطلق نعم وقد وقع بي من البلاء ما تعلم كانت سيدة صارت أمام نعم وجئت أستعين بك على كتابتي وقد وقعت في سهمي ثابت ابن قيس مش... ابن شماس نعم أنا عايز أقول أدي أضيف إضافة آآ قبل ما أكمل إن ثابت ابن قيس ابن شماس دي امرأته أول مختلعة في الإسلام أول مختلعة في الإسلام مرأة ثابت ابن قيس نعم يبس أصلاً لما خرج من الباب ع... من بيته عشان يصلي فجر لا هواقفوا قدام الباب قال مالك قالت لا أنا ولا ثابت ابن خيز كل واحد مننا يروح من يروح من سك تمام؟ في مستة إمام أحمد قالت طبعا هي قالت له كما في الصحيح برضو لا أعيب عليه دينا ولا خلقا لكنني أكره الكفرة لكنني أكره أن أكفر في الإسلام وكفران العشير طب العشير ليه؟ في مستة إمام أحمد في روايات في بعضها مقال وبعضها متماسك أنه كان قصيرا ولم يكن جميلا وأخد زي زىء ولم يكن جميل فيعني حتى أن المرأة قالت كلمة يعني لا لا أعرج عليها الآن لكن مم. هو ده ثابت ابن قيس اللي هو يي الذي وقع هذه مريحة في من في, في نصيبه إذا فقالت إني وقع بيا من البلاء ما ترى وما ما تعلم وإني جئت بك على كتابتي الكتابة إنها تجيب فلوس وتدفعها فيدياً عن نفسها مقابل ذلك تناول حريتها زي بريرة لما أدد كتابه كتابته خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها هل لك في خير من ذلك؟ فقالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابك وأتزوجك. قالت قبلت خلاص يبقى كده إيه؟ إنك أحتم لا. ليه؟ ما يجيش واحد يقول لي فين الشهود وفين الولي وفين مش فيه ليه؟ لا, لا. وأمرأة انوهبت نفسها للنبي إن أراد, إن أراد النبي, النبي أن يستنكحها خالصة لك بدون المؤمنين فهو النبي هو الوحيد في هذه الأمة اللي المرأة تروح تقول له وهابت لك نفسي ياخدها بلا مهر نعم. غير بقى العك اللي حاصل في في ما يسمونه بالزواج العرفي هو زنا صريح في الجامعات وغير تقول له نفسي السينمات والأفلام بيبقروا هذا كلام ويجيبوا شوية ولاد ساقط العدالة هم كمان مجرمين هم كمان يشاهدوا بعض على بعض ويعتبروا هذا شهود وده زعوبوا الكلام نعم. خرج الخبر طبعا بين المصطلق أسره ما هي ما اتغلبوا في الحرب نعم فكل واحد من المسلمين اللي وقع تحت ايده راجل واللي وقع تحت ايده ست واللي تحت ايده ولد والكلام ده المهم صار بن المستن كلهم ايه سبايا نعم مع المسلمين اول ما خرج الخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم صار زوجا لجويريه قال الصحابة جميعا اصهار رسول الله يعني اللي احنا واخدينهم تحت ايدينا دول صاروا أصهارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ست فأطلقوا ست. كل من بأيديهم من الأسرة عشان صاروا أصهارا. صلى الله صلى الله عليه وسلم. إزاي بقى صهر النبي وعبد عندي مثلا أو إنه يظل تحت تحت تحت يدي؟ قالت دي. عائشة فما أعلم مرأة كانت أكثر بركة على قومها منها لقد اعتق بهذا الزواج مئة نفس مئة نفس كانوا سبايا أعتقوا بهذا يعني شوف النهاردة يعني الصحابة نعم لما ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش لواحد منهم أعتق حلو. أعتق نعم ولا لواحد منهم دول أصهاري لكن كان عندهم حس أنا شايف ده حس عالي جدا أني ما فيش حد لهم حاجة لا بالقول ولا بالإشارة ولا بالإيماء ولا بأي حاجة مجرد ما خرج الخبر قال لك أصهاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فأطلقوا من بأيديه من الأسرة نعم الصحابة كانوا كلهم كتب ما. يعني, ما يعني هكذا ملك قلوبهم صلى الله عليه بهذه الصورة طب صدقت الشيخ يمكن ده بيقضنا إلى البيوتات الآن يعني شو حضرتك كلمت في نماذج رائعة في أن المرأة ظهير ونصير وهي أولى الخطوات لنصر الأمة أن تكون تقية لله ممتثلة لأمر الله جل وعلا ده ناخد برضو منه إيه علشان نساء هذه الأيام اللي كتير من الناس بيعتبروا أنهم ولهمش يدوروا في هذا المجتمع بهذه الصورة بل صارت المرأة بيضاعة حطها على إعلان ولا حطها على كويتش ولا شراب ولا معجون حلاءة طبعا هو اللي عمل كده اليهود هم الذين رخصوا سعر المرأة وجعلوها سلعة أنا بقول بمنطقة صراحة من أهم أسباب نصرنا استقامة نسائنا من أهم أسباب طبعا استقامة نسائنا لو استقامت نساؤنا وبالله أحلف أننا سننتصر إن شاء الله نعم ليه؟ النساء نساء الأمة في القرون المتأخرة فعلوا في الأمة ما فعله الرمات يوم أحد ماذا فعل الرمات يوم أحد؟ تركوا ظهور الجيش مكشوفة النساء هم ظهورنا ليه؟ هم اللي بربونا الجيل وصدق من قال إنك نصف المجتمع وإنك تلدين لنا النصف الآخر فأنت أمة بأسرها فالمرأة هكذا مرأة صالحة إذا علمت لماذا خلقت وأن مذهبها كمذهب زوجها كلاهما إلى الآخرة يعيشون في الدنيا بأجسادهم وينظرون إلى الآخرة ببصائرهم البيت الذي هذا شأنه يستحيل يكون في خلاف يؤدي إلى تدمير البيت أو تشقيقه. No. لكن هو الإشكال ان كل إنسان له مذهب. No. لا يتمذهبون بمذهب القرآن والسنة. No. فعشان كده أنا بقول الربط ما بين الوالي ومن المرأة لأن المرأة أقرب الناس بطانية إلى الرجل. No. ممكن أنا أخرج في الخارج كل الناس عم يشيك على إيدي وبتع ومولانا وبركة وبش عارف في الكلام ده وفي الوقت اللي تجد المرأة فيه بتحتقر الرجل ليه؟ لأنه إذا خلى بمحارم الله انتهكها. نعم إذا أعد في بيته بيقعد يشوف الأفلام ويشوف المشعر في الكلام ده مش لازم يكون شيخ يعني نعم. بمعنى شيخ لكن واحد على الأقل لظهروا الالتزام لا فيش ما تشكور يفوتهم وقد ممكن الدنيا تمشي أكثر من كده يعني عايز أقول ممكن يكون في أشياء قبيحة جدا هو يتعاطاها ويزعم أنها ممكن تمشي وبتاع والكلام ده أو إنه ممكن يكون سيء العشرة جدا جدا يعني في بعض الناس اللي كان الناس يظنونها في ملفظ والكلام ده كان إذا امرأته اغضبته يذهب بها الى اتدورة المية وحط راسها فيها الحلول والك وتعالى بالله ويطلع عشان يعظم الناس ويبكي الناس والكلام ده ومولانا ويبوسوا على ايده والكلام ده فان عايز اقول اللي يعرف مين حقيقة الرجل المرأة اللي هي البطانة اللي احنا نسمعها اقرب الشيء الى الانسان اللي هي البطانة اذا صرحت هذه البطانة كما النبي صلى الله عليه وسلم اذا صرحت هذه البطانة يبقى خلاص، نعم. لإن البطانة لها أكبر التأثير على على الإنسان مهما كان ذكياً وعبقرياً ويعني يفهم كل شيء. والزكية النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: ومن وقي بطانة السوء فقد وقي كأني بطانة السوء لا يمكن لأحد أن ينجو منها إلا إذا نجاه الله سبحانه وتعالى منها. نعم. زي المرأة إذا الرجل يعني إذا نصرت شبكاه على الرجل في أشرف من يوسف عليه السلام في زمنها الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم. بن الكريم. نعم. قال وإلا تصرف عني كيدهن أصبوا إليهن, أصبو إليهن وأكم من الجاهلين فاستغاث بالله عزوجل إن لا طاقة لرجل مهما بلغت مقاومته ورجولته أن يقف في هذا الموقف كما يعني بنفسه إلا أن يعينه الله سبحانه تعالى فالبطانة أخطر شيء على الإنسان أي إنسان وهي أخطر بكثير جدا جدا على الحاكم لأن الحاكم مثل رأس العين يصدر قرارا ممكن يتلف الجماهير كلها نعم. بقرار فالحاكم ينبغي عليه أن يبحث عن أفضل بطانة نعم. يكونون له كما كانت, نعم. كما كانت هذه المرأة لزوجها كما كانت هذه المرأة نعم. إلى هذا الحد نتوقف مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني على أن نتواصل في لقاءات أخرى أسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتي جزاكم الله خيرا، فضيلة الشيخ دمتم جميعا في أمان الله وحفظه والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته